وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي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 فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الْأَرْضِ بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أَنْذَرَ قَوْمَهُ قومه وَقَدْ وقد خلت النذر من بين يديه ومن قل في لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا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 أمر ربها فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم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 يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مصدقا بين الحق مصدق لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم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 لك إلا القوم الفاسقون